أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخفرون وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنفت نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصنون فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَنْبُورَكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُبْحَرَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْقَعْطَاءُ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَالِنٌ وَلَا مُدِيرٌ وَلَمْ يُعَاقِدْ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 لا اعذبنه عذابا شديدا أو لا اذبحنه او لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتكم من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يصعدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهدون إلا يصعدون لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.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 قالت يا أيها الملأ إني أنقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأسوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أسوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 فَلَمَّا جَاءَتُ لَيْمَةٌ قَالَ أَتُمِذُنَنِ بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاهُمْ بَلْأَنْسٌ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجِعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِ أَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا أَقْبَلَ لَهُنَّ بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّ لَهُمْ مِنْهَا أَدِلْ لَهُ وَهُمْ صَارِرُونَ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 فَلَمَّا رَآهُمْ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا لَنُنْظُرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ فَصَدَّهَا مَا كَانَ تَسْتَعِيدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ حُلَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع تليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا فريقان يختصمون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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فتاء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ها الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فَأَنبَتَتْ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَظْلِمُونَ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 اَإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُم فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًاۙ بَيْنَ يَدَي رَّحْمَتِهِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عما يُشْرِكُونَ أم يبدأ خلق ما يعيده وَمَن يَغْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِلَى هُمْ عَلَى اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُهَاءَ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ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 فَالْعَتَاءَ يَكُونَ رَدَّ فَلَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَدُونَ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يشكرون. وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وترى الجبال تحت بها جامزة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أسخن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون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 مَن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا أَضِلُّ لِنَفْسِهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ